أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسو جوعكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَذَرُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً أَوْ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فمحونا آيَةً لَّيْلٍ وَجَعَلْنَا آتِنَ نَهَارٍ مُّبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ عَدًّا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَنزَلْنَاهُ طَائِرًا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 وتزر وازرة وازرة أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هم مشكورا كلن من دهاء أولئك وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا أنظر كيف فضل الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله